ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أثبتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم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 حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى لَكُمْ لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم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 ولا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو, أو, أو, أو أبنائهن أو بعولتهن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 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّا أَنفَقْتُم مِّنْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا لتبته عرض الحياة الدنيا، وَمَن يُكرههُ النَّفْعَ إِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراههِنَّ غفور رحيم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 أو كظلمات في بحر النجى يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.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 ألم تر أن الله يزقي سحبا ثم يؤلف بينه، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب, فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار تقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار والله خلق كل دابة من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 لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اقْتَضَوْا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا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 يا ايها الذين امنوا استاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء إلا ت لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن نجناحا أي يضع نثيابهن غير متبدجات بزينة وأي يستعففنا خير له والله سميع عليم